من الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة آية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 سيبصير ولا والقامة عظيرة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآن فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة